يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم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 والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون